وإذا القبور بثرت علمت نفس ما قدمت وأخرت يا أيغرل الإنسان ما را وكبر ربك الذي خلقك فسواك صورة ما شاء ركبك كلا بل تكذبون بالدين وإن عليكم لعافينك را من وإن عليكم وَمَنْ كَتَبَ بَيْنَ يَدَيْهِ ذَلِكَ فَهُوَ فِي يُسْرٍ إِنَّ الْأَبْرَارَ لَفِي نَعِيمٍ وَإِنَّ الْفُجَّارَ لَفِي جَحِيمٍ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 والأمر يومئذ لله يوم لا تملك نفس لنفس شيئا Wa al-amru yawm-i zi